أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى ان الى ربك الرجاء ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى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 لا الا من ينتهي لنسف عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع نديه سندع كلا لا تطعه واسجد وقترب